عند الدبند <سؤال> اذكروا الظلام ووسري يا رفيق الدبند ابي اذكروا الظلام ووسري انها لحظات شكل من وتنيلك يا كم حملت الهم معني عندما كلت يميني ولكم أزرعتني في أمر دنيا يا ودينى كم حملت الهم معني عندما كلت يميني ولكم أزرعتني في أمر دنيا ان من صحبه خلل اميني ان ما يجنى من صحبه من يسر الفرق الرصد من يسر في أستنشق أبيض ليسميني، ليسميني. يا رفيق داربني أذكر الفضل يا رفيق داربني أذكر الفضلة ووزني. إنها لحظة. بمن صاحب واختار وليا، وأنا اخترتك فزدت رقيا ورقيا. يزن المرء بمن صاحب واختار وليا، وأنا اخترتك فزدت رقيا ورقيا. أنت لنبعو من الإخلاص